بسم الله الموحق الماضي الماضي مفتوح الآخر أبدا وما معنى أبدا نعم في جميع أحواله والماضي مفتوح الآخر أبدا أي في جميع أحواله ويستثنى من هذه الأحوال إذا اتصل بي ضمير روح متحرك التاونونة النساء فإنه يبنى على السكون أحسنته وإذا اتصلت مياه الجماعة فإنه يبنى على الله فهذان حالان استثنيان من حال الماضي الأغلبي مفتوح الآخر أبدا أي في الغالب ولم روى حكم مجزوم الآخر نعم الأمر مجزوم أبدا إلا إذا اتصل به إلا إذا كان آخره حرف من حروف العلاء فإنه يجزم يحذب حرف العلاء أو اتصل به أنف ثنين أو أو جماعة فإنه يبنع على حذف النون أو اتصل به نون التوكيد فإنه يبنى على فتح فأدي ثلاث أحوال مستثنى ثلاثة أحوال مستثناء من حال الأمر وعبارة المجزوم يعبر بها عن أنا عن إعراب من عبارات الإعراب الجزم لكنه نعبر بها وأراد على ما تقدمه الجزم اللغوي أو أنه مجزوم صورة صورة صورة مجزوم لا لا مبني على الفتح يبني على الفتح منهم الذين يكونون مقدرا والمضارع المضارع حكمه انه مرفوع ابدا حتى يدخل عليه ناصب فينصبه فينصب نعم فينصبه, فينصبه او جازم فيجزمه أو اتصل به نون النسوه بنعم السكون توكيد فيبنى على الفتح. يعني المضارع مرفوع إذا سلم من الناصب والجازم ومن نون النسوة التوكيد هذا خلاصة ما ذكر. المضارع حكمه أنه مرفوع أبداً أي في جميع الأحوال إذا سلم من نوني النسوة والتوكيد ومن الناصب والجازم ذكر علامة له رحمه الله. م? ذكر ما كان علامته ما كان في أوله إحدى الزوائد أحسنت أو ما كان في أوله أحد الزوائد الأربع لماذا سميت بالزوائد يا أخي هذه لماذا سميت بالزوائد لأنه يزيد بها عن حروف الماضي ضرب أضرب قعد أقعد جلس أجلس وهكذا فهو يزيد بها على حروف الماضي فسميت بالزائد لأجل ذلك هذه الزائد تجمعها تجمعها كلمة ما هي أنيتوا هذه الزائد تجمعها كلمة أنيتوا وهي أربعة كما ذكر الزائد الأربعة الهمزة والنون والياء والتاء وعبر بأنيتوا لم يعبر بنعيتو فالتعبير بأنيتوا تفاؤلا وإلا نعيتو تجمع هذه الزائد لكن هنا عبر بهذه الكلمة أنيت تفاؤلا بالإدراك إدراك هذا الشيء لأن أنيت بمعنى أدركت هي أدركت هذا الأمر لكن لو قلنا نأيت بمعنى بعدت نأيت نأأي بعده فعبر بأنيت تفاؤلا بإدراك الأمور هذه نقطة جيدة أنه عبر بأنيت لأجل هذه النقطة وهي أنها بمعنى أدرقت وهلد أن يدرك الأشياء لكن لو قلنا نعيت يجمعها قولك نعيت بمعنى بعودة بعودت وهذا فيه شيء من عدم التفاؤل وإلا نفسها تجمع نفس الأحرام فالهمزة ماذا تدل على ماذا تدل مع المضارع على المتكلم أضرب أجلس وأقعد أقوم وأكل أشرب فكل هذا تدلع فيها على المتكلم والنون على المتكلم أيضاً لكن إما أن يكون وحده أو يك إما أن يكون وحده أو معه جمعة أحسنت فإذا كان وحده يقول فيه المعظم نفسه كما في قوله تعالى إن نحن نرزق الأرض ومن عليها إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا والشاهد نكتب ونرث هذا المعظم نفسه ومعه غيره ونحن نسبح بحمدك الملائكة قالوا هذا فهذه من معه غيره يقول هذا الكلام نحن فعلنا كذا وكذا إذا كان معه غيره هذا واضح وإذا كان وحده هو يقول نحن فعلنا كذا وكذا هذا يكون باب تعظيم الناس المعظم نفسه وهي المتكنم سواء كان وحده او معه غيره والي نعم الغائب والت على الخطاب تغدم هذا نحو نأخذ درسه طان رحمه الله ما الغائب غائب هنا لأن الضمير تقديره هو يعود على اسم ظاهر والاسم الظاهر من الغيبة نعم تكلم زيد بكذا وكذا هذا غائب لأن الاسم الظاهر من قبيل الغائب وإن كان موجودا هو عندك هنا تكلم فلان بكذا وكذا هو موجود غائب فالمخاطب تخاطبه أنت تفعل كذا وكذا هذا خطأ وأما الغائب لا حدث عن غائب وإن كان موجودا بسم الله قال رحمه الله وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم فالناصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود والجواب بالفاء والواو وأو تقدم معنا أن المضالع حكمه حكمه أنه مرفوع أبدا وهذا الحكم على ما تقدم أنه يستثنى ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم وكذلك أيضا إذا سلم من نوني التوكيد والنسوة وإن الحكم الأغلب فيه هو على ما ذكر وهو مرفوع أبدا ثم بين رحمه الله ما يستثنى من هذا الحكم حتى يدخل عليه ناصب أو جازم فإذا دخل عليه ناصب نصبه كما هو معلوم لأنه ناصب والناصب وظيفته أنه ينصب ما دخل عليه وإذا دخل عليه جازم جزمه ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه العوامل التي تعمل النصب فذكر أنها عشرة على طريقة الكوفيين أنها جميعها أو أنها جميعها تنصب بنفسها فقال في فالنواصب عشرة وإلا في حقيقة الأمر وهو الصواب أن النواصب إنما هي إيش أربعة فقط وهي الأولى التي ذكرها أنولا وإذا وكي هذه النواصب في الحقيقة ولكن المصنف رحمه الله يجري في كثير من المواضع في متنه على مذهب الكوفيين، على مذهب الكوفيين، فهم يرون أن النواصب عشرة، وهي هذه التي ذكرت، أي أنها جميعها تنصب بنفسها. سواء كانت أن، ولن، وإذا، وكي، أولاً، كي، أولاً، الجحود، أو جواب الفاء على ما ذكر من بقية النواصب. والصحيح أن النواصب على قسمين قسم ينصب بنفسه وهي الأربع الأولى، وقسم ينصب ب إضمار أن بعده بأن مضمرة مخفية ما هي موجودة وهو ما بقي من النواصب هذا هو الصواب في النواصب أنها على قسمين قسم ينصب بنفسه وهي هذه الأربع الأول سيئة الكلام عليها وقسم ينصب بأن مضمرة بعده أي مخفية مضمرة بعده وهو بقية النواصب ولكن المصنف هنا جرى على مذهب ضعيف وهو مذهب الكوفيين أنها جميعها النواصب أو نسب النصب إليها للتقريب على المبتدي فقاله النواصب عشرة وإن ليست جميع هذه العشرة هي نواصب فيكون هذا يعني كلامه يخرج على هذا إما أن يكون نسب النصب لغير هذه الأربعة مع أنها ليست بنواصب تقريبا عن المبتدي تقريبا عن المهتدي حتى ما يتيزعجه النواصب على قسمين إلى آخر ذلك فينزعج بهذا ربما فنسب النصب إلى ما ليس بناصب من عجل التقريب عن المهتدي والواقف على كلامه سيبين للمهتدي هذا الشيء أو يكون جرى على مذهب الكوفيين لأنهم يرونها أنها جميعها نواصب فالخلاصة من درسنا هذا أنه أشار فيما تقدم رحمه الله تعالى أن المضارع حكمه أنه مرفوع أبدا ثم استثنى من ذلك حاله إذا دخل عليه ناصب فإنه يخرج عن الرفع إلى النصب وأبان بعد ذلك لأن الطالب يريد أن يعرف ما هو هذه النواصب التي تنصب وتخرج عن الرفع فذكرها رحمه الله تعالى مبتدئا بأن لأنها الأصل في النصب فقال وهي عشرة أن ولن وإذن وكي فأن تعتبر أم النواصب فلذلك تنصب بنفسها أو تنصب ظاهرة وتنصب مضمرة تنصب ظاهرة وتنصب مضمرة بخلاف بقية النواصب لا تنصب إلا ظاهرة لا تنصب إلا ظاهرة فأن تعتبر أم الباب فلأجل ذلك اختصت بالنصب ضاهرة ومضمرة فلا يقتصر في النصب بها على الظهور إذا كان الظاهر فقط لا تنصب ظاهرة وتنصب ضمرة على ما مسية الكلام عليه إن شاء الله عند الكلام على لام كي وعلى لام الجحود وما بقي من الناصل طيب فمثال النصب بأن قال الله أن تقول نفس فما يعرب أن تقول نفس الضل نعم أن حرف مصدر ونصب استقبال هذا يحفظ بها فأن بفتح الهمزة وسكون النون يقال فيها حرف مصدر ونصب واستقبال، فقيل لها نصب لأنها تنصب الفعل، وقيل لها استقبال لأنها تخلص الفعل إلى زمن إش لزمن المستقبل لأن الفعل مضارع قبل دخول أن قبل دخول الحروف التي تخلص الاستقبال يدل على الحال أو إش أو الاستقبال محتمل للحالية أو الاستقبال لأن له زمنين كما تقدم معنا، فإذا دخل واحد من هذه الحروف خلص ليش للمستقبل فأن يقال فيها حرف مصدر أو حرف نصب لأنها تنصب وحرف استقبال لأنها تخلص الفعل المضارع للزمن المستقبل طيب فأن حرف مصدر ونصب واستقبال هكذا يحفظ فيها فضل وتقول فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتح الظاهر على أخيره حسنته ونفس فاعل حسنته أن تقول نفس والشاهد أن المضارع دخل عليه ناصب فنصبه وإلا حكمه الأغلب أنه مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب فدخل عليه ناصب وهو أن فنصبه أن تضل إحداهما أن حرف مصدر ونصب واستقبال هذا يحفظ يا أخوان وسأتي تفسير مصدر وتضل فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخر إحسنته وحداهما فاعل تضل إحداهما نعم الشاهد أن هنا نصبت الفعل المضارع لأنها ناصبة فنصبته قادرين على أن نسوي بنانه أن نسوي بس أحسنها أن حرف مصدر ونصب واستقبال ما معنى نصب لماذا قيل لها نصب لأنها تنصب فأسميت بحرف مصدر ونصب طيب قيل لها نصب واستقبال لأنها تخلص الفعل المضارع للزمن المستقبل بقينا لها حرف استقبال أحسنت أن نسوي بنانه نسوي فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصف المتحى الظاهرة على آخره طيب واصل فعل مضارع منصوب بأن بنانه وحول وفعول به منصوب على المصير فتحه والفعل مستتر نسوي نحن هذه النون ليش وهذه النون هنا للتعظيم الوحدة ولا معه غيره أن نسوي بنانا هذا وحده نعم المتكلم وحده المعظم نفسه وهو الله سبحانه وتعالى والشاهد بارك الله فيك. أن هنا نصبت الفعل المضارع فخرج عن الرفع لدخول الناصب عليه طيب وهذا واضح يعني مثلا إن شاء الله تكفي هذه الثلاثة نأخذ لن قال وهي أن ولن ولن يقال فيها حرف نفي ونصب واستقبال هكذا يقال في لن حرف نصب ونفي واستقبال نصب لأنها تنصب ونفي لأنها تنفي الفعل بعدها لن أفعل هذا لن أفعل هذا فقيل لها نفي لأنها تنفي الفعل الواقع بعدها تنفي الحدث الذي بعدها واستقبال على ما تقدم معنا في أن لأنها تخلص الفعل لأي الزمن المستقبلا وأما مثالها فعندك يا أخيك لن أقوم لن حرف نفي ونصب واستقبال هذه الأساسيات تحفظ وتمشي معك في جميع الكتب ما تفارقك هذه خلاص تبقى معك في جميع ما يمر معك من الكتب حرف نفي ونصب واستقبال نعم أقوم فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره والفاعل ضمير مستخدِرُه أنا أحسنته فلن أبرح الأرض عند من فلن أبرح الأرض حتى يعذنني أبي نعم لن حرف نفي ونصب واستقبال وأبرح في المضارع منصوب على متنصبي فتح الظاهره على آخره أحسنته والشاهد أبرح نصب بلن فنقنع من الرفع إلى النصب لدخول الناصب لأنه يقول المضارع مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب وهنا دخل ناصب لا تبقي على رفعه ولا يصنع تقول فلن أبرح هذا لحن وإنما تقول فلن أبرح لأنه دخل عليه ناصب والناصب ينقل الفعل المضارع من الرفع إلى النصب لن نبرح علي عاكفي نظير هذه الآية لن تنالوا تفضل. لن تنالوا البرة لن حرف نفي ونصب واستقبال تنالوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه لن ما فيه فتحاشم تقدمت معك نفعال الخمسة لن تنالوا نعم علامة نصمي حذف النون والواو ضمير المتصف محل رفع فعلا فنصب الفعل إما أن يقوم بالفتحة وهذه الفتحة إما ظاهرة لن أخشى وإما إما ظاهرة لن أقوم وإما مقدرة نحو لن أخشى فينتبه لما تقدم أيضا لا ينسى الفتحة قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة لن أقوم هذه ظاهرة لن نبرح عنه عاكفين كذلك أو تكون مقدرة لم لا لن أخشى لأننا نحن في النواصب لن أخشى فهنا الفتحة مقدرة منع من ظهرها التعذر وقد يكون النصب بحذف النون لن يقوما لن يقوموا لن تقومي هذا تقدم فنصبه إما بالفتحة أو بحذف النون قال وإذن وإذن من النواصب التي تنصب فلذلك بدأ بها المصنف بدأ بالنواصب التي تنصب بنفسها فذكر الأربعة ثم انتقل إلى النواصب التي تنصب بأن مضورك مسيحة الكلام عليها فإذن يقال فيها حرف نصب وجواب وجزاء حرف نصب وجواب وجزاء هكذا تعربها إذا عربتها تقول حرف نصب وجواب وجزاء وأيضا الاستقبال حرف نصب واستقبال وجواب وجزاء فالبادي يحفظ هذه الأشياء حرف نصب وايش واستقبال وجواب وجزاء حرف نصب واضح تقدم معنا لأنها تنصب لا حرف نصب واستقبال أيضا لأنها تجعل الفعل يدل على المستقبل المستقبل إذن أكرمك أخوك يقول لك سآتيك فتقول له إذن أكرمك فهذا حرف نصب كما ترى نصبت وحرف أيضا استقبال لأنه سيكون كرمته في المستقبل وجواب واضح لأنه قال لك سأتيك فأجبته بقولك إيش إذا أكرمك فهي وقعت في كلام مجاب به كلام سابق فقيل لا حرف جواب لأن دخلت على الكلام أجبت به ما تقدم من الكلام فسميت حرف جواب لأن الكلام الذي دخلت فيه عليه جواب لما تقدم من كلام أخيك سآتيك سأفعل كذا فتقول له إذن أكرمك إذن لا أخيب سعيته واضح فأيوني حرف جواب لأن الكلام الذي دخلت عليه أجبت به على كلام سابق طيب وجزاء لأن الكلام الذي دخلت عليه جزاء ليش لما تقدم سآتيك جزاء أو إذا جاءك قلت له إذن أكرمك فهي جزاء أم ليس بجزاء جزال لأن الكلام الذي بعدها مضمونه جزال ما تقدم هذا واضح فجواب لأن الكلام الذي دخلت عليه أجبت به أنت على كلام سابق فيحر جواب سأتي قلت سأكرمك وإذا أكرمك وكذلك جزال لأن الفعل الذي بعده مضمونه الإكرام هذا جزال للمجيء سأتي قلت إذا أكرمك فهو جزاء المجيء فيقال فيها حرف نصب واستقبال وجواب وجزاء هذا واضح؟ طيب فعندما الآن يعرف سأتيك إذا أكرمك بس إذا أكرمك نعم حرف نصب واستقبال وجواب وجزاء أحسن طيب منصوب بإذن أكرمك فع مضارع منصوب بإذن، وعلامة نصبه فتح الظاهرة عن آخره. أحسن. والكابض ضمير متصل محنصم في علبه. والشاهد إذا هنا نصبت الفعل المضارع، إذا نقلت الفعل المضارع من الرفع إلى النصب لأنها من ناصب. وأنت أنت عربت اليوم. لا نريد غيره واذا لا يلبثوا خلفك الا قليلا بس هذه اذا لا يلبثوا خلفك الا قليلا نعم حرف جواب وجزاء ونصب استعمال لا يلبثوا نافيه فعل مضارع منصوب بإذن وعلامة نصمي حذف النون أحسنت والواو ضمير متصل في محل رفع فعلا والشاهد في الآية وهي قراءة غير سبعية وإلا القراءة المعروفة إذن لا يلبثون خلافك ما في نصب هنا الكلام عليها لكن عن هذه القراءة فقط طيب الشاهد إذن هنا نصبت الفعل المضارع لأنها من الناصب وهذه إذن يا أخوان لا تنصب إلا بشروط لا بد أن تحفظ لا تنصب إلا بشروط حتى تعرف متى تكون ناصبة وغير ناصبة الشرط الأول أن لا يفصل بينها أو الشرط الأول نعم أن لا يفصل بينها وبين الفعل فاصل هذا الشرط الأول أن لا يفصل بينها وبين الفعل فاصل يعني يقول الشرط الأول أن يكون الفعل الذي بعدها متصل أن يكون الفعل الذي بعدها متصلا فهذا أهم الشروط يفهم ونكتفي به لأنه هو الذي مقصود هنا وأيضا مستقبل الفعل الذي بعده مستقبل ما سيأتي الخنم عليه لأنه فيه شيء من الصعوبة لكن أنت تحفظ هذا وأن تكون مصدرة أيضا الشرط الثاني أن تكون في أول الكلام نأخذ هذين الشرطين فقط إذن تنصب بشروط منها أن تأتي في صدر الجملة التي دخلت عليها ما تسبق بشيء قال لك أخوك سأتي قلت له إذن أكرمك هل سبيغت بشيء ما سبيغت بشيء فهنا تكون ناصبة لكن لو قال أخوك في جوابه قلت له سآتيك فأجبت أخاك فقلت أنا إذن أكرمك تنصب بها ولا تنصب بها قال لك أخوك سآتيك فقلت أنا إذن أكرمك هنا تكون ناصبة وغير ناصبة ما تكون ناصبة لأن شرط النصب بها أن تكون في أول جملة الجواب ما تسبق بشيء أن تكون مصدرة أي لا تسبق بشيء فإن سبقت بشيء منع النصب بها مثل هذا المثال الذي سمعت أنا إذن أكرمك فلا تكون ناصبة فيجب رفع الفعل بعدها الشرط الثاني أن لا يفصل بينه وبين الفعل فاصل هذا الشرط فإذا قال مثلا في جوابه إذن أنا أكرمك بالرفع وبالنصب الأول تقدم الآن يقول إذن أنا فصل الآن إذن أنا أكرمك بالرفع وبالنصب بالرفع لماذا؟ لأنه فصل بينه وبين الفعل فاصل أو إذا قال إذا يا عبد الله أكرمك إذا يا عبد الله أكرمك أيضا فاصل أو دعاه إذا عافاك الله لا يخيب سعيك إذا عافاك الله لا يخيب سعيك بالرفع وبالنصب ليش لوجود الفاصل فهذا شرط مهم آخر الشرط الأول أن تكون هي المصدرة ما تسبق بشيء أن تكون هي الأولى ما تسبق بشيء أما إذا وقعت بعد شيء فلا تنصب أنا إذن أكرمك هذا ما يصلح النصب بها والشرط الثاني أن لا يفصل بينه وبين الفعل فاصل يكون بعدها الفعل مباشرة بعدها مباشرة فإن حال بينه وبين الفعل فاصل فلا تكون جازمة يرفع الفعل بعدها مثل إذن أنا أكرمك أو إذا عافاك الله لا يخيب سعيك فلا تكون هنا في هذه الحالة ناصمة إلا إذا كان الفصل بالقسم إذا والله أكرمك فيبقى النصب إذا قال إذا والله أكرمك يبقى النصب على ما هو عليه واضح أما غير القسم وغير النفي فلا فالفصل بالقسم يغتفر فلا بأس من العمل مع وجوده فتقول إذا والله أكرمك وكذلك الفصل بلا نافية يغتفر إذن لا يخيب سعيك إذن لا يخيب انظر هنا فاصل وما فاصل موجود فاصل لكنه مغتفر إذن لا يخيب سعيك واضح هذا فهذان شرطان مهمان يا أخوان في العمل لا بد من معرفتهما الشرط الأول التصديق والشرط الثاني أن لا يفصل بينه وبين الفعل المضارع فاصل يفضان هذان فإذا لا تعمل إلا بتوفر هذه الشروع <تصفيق> طيب انتهينا من إذن بقي معنا معناك إن شاء الله نرجعه هنا غد لأنه جاء الوقت فالخلاصة يا أخوان حتى لا نذهب إلا بخلاصة أن الفعل مضارع حكمه مرفوع أبدا أي في جميع حواله إلا إذا دخل عليه ناصب فإنه ينقله من الرفع إلى إلى النصب وكم الناصب عشر قسمان وهي على قسمينه قسم ينصب بنفسه وقسم ينصب بأن مضمرة عدد الذي ينصب بنفسه أربعة فلذلك بدأ بها أن ولن وإذن وكي ما هي أم النواصب أن ليش كانت أم النواصب لأنها تنصب ظاهرة وتنصب مضمرة كما سيأتي إلى هنا سبحانه وتعالى